وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلِكَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلِكَ قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس رجل رشيد اتقوا في ضيفي اليس منكم رجل رشيد